بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه واحبابه ومن تبع ثم أما بعد انتهى بنا المقام في الدروس الماضية أن النبي عليه الصلاه والسلام كما صح خطب الناس وقال ان عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا والاخره فاختار ما عند الله فأجهش أبو بكر باكية فتعجب الناس من بكاء ابي بكر رضي الله تعالى عنه فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد نفسه احنا عاوزين كل من نسمع لفظ وسلم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليس المقصود نحن نرفع صوتنا ليرفع يرفع صوته ماشي اللي يسير صوته ماشي ولكن لا نريد أن تغلق الشفاء طول ما انت آهد اجتهد كل ما تسمع عن في صلى الله عليه وسلم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صلاتكم تصل الي فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة إذا انتهينا في المنصورة النبي صلى الله عليه وسلم هناك في قبره يسمع صلاتك عليه فكما تصلي عليه صلاة فإن الله تعالى يصلي عليك بها كام عشرة عشرة فشوف بقى لو أنت مستغني يقف البؤ لو أنت محتاج شغل البؤ ده أول حاجة الحاجة الثانية هناك السغفار كان الصحابة يحصون استغفار النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة أو مئة مرة استغفر الله العظيم وأتوب إليه أو أي صغة استغفار وطبعا هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والله إن كنت متأكدا أن الله قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر فحسبك بالسبعين أو بالمئة وإن كنت دون ذلك ودون ودون ودون ذلك بمراحل ومفاوز فأكثر من الإسفار يبقى طول ما أنت قاعد البق ده ما يتلمش يشاهدون على بعض هنشوف كده النهار ده على كلمة السادات ومشى هنقدر احنا ممكن نقفل الكتاب ونقض كده لكن كلام ده ليس من الهدي وليس من السنه هذا أمر بينك وبين ربك وانما أنا مذكر والله تعالى يوفقنا لما يحب ويرضى هذه الخطبه كانت والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه من المرض ابن فسلم كان عاصب راسه من المرض لأن عائشه رضي الله تعالى عنها اشتكت من راسها فقالت يا رسول الله اني اشتكي راسي فقال بل انا يا عائش وكان ذلك بدايه مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشه رضي الله تعالى عنه وهذه الخطبه التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يوم الخميس قبل وفاته بخمسة أيام. إن تسلمت في يوم الاثنين يبقى قبل وفاته كم يوم بخمسة أيام. يبقى الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين اليوم الخامس كان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه آخر خبّة. فكانت هذه آخر خبّة. وكان هذا آخر مجلس جلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرض النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة بعد استئذان زوجاته فأذن له صلى الله عليه وسلم وفي البخاري من طريق الأعمش أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرضه الذي فيه مات حضرت الصلاة فأذن بلاد فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف والأسيف أي الرقيق الذي لا يكاد يسمع صوته من شدة التحزن، يعني عندما ما يقرأ القرآن يقرأه بتحزن فتنقطع أنفاسه ويجهش باكيا وقيل الأسيف ضعيف الجسد يعني أبو بكر كان ضعيف الجسد وكان ضعيف الصوت ضعيف الجسد ضعيف الصوت يوضح كلمة أسيف في هذا السياق قوله إذا قام مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس وأعاد فأعادوا له كل شؤلهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقولوا الرجل أسيف متى قام مقامك قامك لم يستطيع أن يصلي بالناس يقول لهم ويقولوا له يقول ويقول ويردون عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثالثه إن كنا, إن كنا صواحب يوسف أي في التمالئ والاجتماع على المخالفة إن كنا صواحب يوسف مروا أذا بكر فليصلي بالناس طبعا قالها النبي عليه الصلاة والسلام كأنه مغاضب كأنه مغاضب فخرج أبو بكر فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه خفه فخرج يهادى بين رجلين، يهاد بين رجلين، يعني حاطط إيده على كتف ذه وإيد على كتف ذه، ورمى نفسه على كتفي هذين الرجلين. طيب، ورجلاه تقطان من الوجع، تقطان. اي مش قادر يرفع رجليه يعني بيجر رجله في الارض فكان رجله تخط في الارض خطا وكان المسجد لم يفرش كان فرشه الايه الحصى المسجد لم يفرش يبقى مش قادر يرفع رجله من شده الوجع شوف الصلاه وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاه وحب النبي صلى الله عليه وسلم ان يرى صحابته وان يودعهم قبل ان يموت طيب طبعا أبو بكر بيصلي بالناس والنبي صلى داخل المسجد والنبي صلى الله خارج من باب عائشة لأنه قبل ذلك بقليل أمر أن تسد كل الأبواب إلا باب من إلا باب أبا بكر رضي الله تعالى عنه ويقصد بهذا الباب باب خجرة عائشة رضي الله تعالى عنه لما أحس أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر دقالوا في الورق ليقدم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم فأوم إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانك لا تتأخر أشار إليه أن مكانك ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب ابي بكر ابو بكر و cerve صلي والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد جنب أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جانب بكر قيل للأعمش فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاه ابي بكر فقال برأسه نعم دي مسألة دقيقة جدا ودي هذه رواية الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجلس بجوار ابي بكر فكان ابو بكر يصلي بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يصلون بصلاه من بصلاه ابي بكر رضي الله تعالى عنه ويؤيد هذا هذه الرؤيه ايضا ما رواه الامام احمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جنب ابي بكر عن يساره جلس إلى جنب أبي بكر عن يساره طيب لم يجلس عن يمينه لأنه لو جلس عن يمينه يبقى الامام من أبو بكر ولكنه جلس عن يساره إذا كانه من الإمام قل لي طب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى جالسا فصلى الناس خلفه قياما فاشار إليهم أن اجلسوا ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به الجواب أن الصحابة لم يأتموا برسول الله وإنما تاموا بمن؟ بأبي بكر رضي الله تعالى عنه طيب ولماذا, ولماذا لم يجلس أبا بكر رضي الله تعالى عنه؟ ربما دل ذلك على جواز القيام عند جلوس الإمام اذا تعذر قيامه او كان في ذلك مصلحه او كان في ذلك مصلحة يعني افترضنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ومن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك احد ولذلك اراد ابو بكر ان يتأخر ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم فاشار اليه ان مكانك فيمكن أن يفهم من ذلك نوع من الخصوصية أو يفهم من ذلك الجواز إذا تعذر ذلك الأمر أو نحو من ذلك والله تعالى أعلى وأعلم يعني هذا لا يصادم لا يصادم الأصل لا يصادم الأصل لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإمام تعذر أن يقوم وليس هناك إمام أعلى منه حتى نستبدله به فإذا حضر النبي عليه الصلاة والسلام فلا إمام وهناك بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بصلاة أبي بكر ولكن في ليس في هذه القصه قصة أخرى كانت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحته وكانت في صلاة العشاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لصلاة العشاء ولم يأتي النبي صلى الله عليه وانتظره الناس طويلا وكان في صلح في بني عوف من الأنصار فلما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام استأذن بلال أبا بكر أن يصلي فأذن له فأذن أو أقام بلال فصلى أبو بكر بالناس فصلى أبو بكر بالناس وهذا الحديث من أقوى الأحديث التي تدل أيضا على ماذا على ماذا على خلافة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما أرادوا يصلي بالناس كلهم اجتموا على خلافة على من على إمامة أبي بكر فإجماع الناس على إمامة أبي بكر في الصلاة يشعر بإجماعهم أيضا على خلافته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وأحس به أبو بكر أراد أن يتأخر فأشار إليه المكانة وصل النبي عليه الصلاة والسلام وراء أبي بكر. طب ليه هنا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ورب بكر؟ لماذا؟ لأنها آخر صلاة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بها الناس قبل أن يموت. فهي صلاة مودع. في صلاة مودع. فالعلل في ذلك خصوصية والله تعالى أعلى وأعلم. في دواية الأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالصلاة أمهم عمر وكان رجلا جهوري الصوت صوته عالي جدا لأن عمر كان صوته عالي جدا وهذا في بعض الأثر كان عمر إذا ضرب أوجع وإذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وكان هو الزاهد ذا أثر بتاع إشا إشا شفت ناس مشيين رأسهم دية مدلداء على سدرهم كده ومشين يترنحون في الشوارع وبعد لابسين هدوم مقطعه من الناس دول فقال فقيل له يا أم المؤمنين هؤلاء المتنسكون المتنسكون بقى زهدين في الدنيا متنسكون فقالت رضي الله تعالى عمر كان إذا ضرب أوجع وإذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وكان هو الزاهد رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة جميعا فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت عمر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس قال أين أبو بكر أين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يعني يأبى أن يأم أحد بخلاف من أبي بكر ثم كررها فبعث إلى أبي بكر فجاء بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس هذا دلالة أيضا على خلافة أبي بكر وفي البخار أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولعل حديث أنس بعد حديث عائشة اللي هو الحديث الذي صلى فيه بأبي بكر وصلى الناس بأبي بكر يعني بعدما صلى هذه الصلاة لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من البيت ثلاثا ثلاثا يبقى ثلاثة ايام ولا ثلاث ليالي ثلاثا نعم ثلاث ليالي لأن العدد يخلف له المعدود لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا لعل هذه الرواية كانت بعد روايه عائشة يعني بعدما صلى بالناس فضل محبوس بسبب المرض في البيت ثلاثة ايام فوقيمت الصلاة فوقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالحجاب فرفع عليكم بالحجاب فرفع أي الستارة التي تفصل البيت عن المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الفاصل بين بيت عائشة وبين المسجد هو إيه؟ هو الحجاب، هو الحجاب فقط، هو الحجاب. ومنه حديث عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته، فقال لعائشة: يا عائشة ناولين لي الخمرة، اللي هي الشمله أو الغترة وما إلى ذلك، فقالت: يا رسول الله إني, إني حائط فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك إن حيطتك ليست في يدك